بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المجزم قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن 124. ونلقي عليك قولا ثقيلا 125. إن ناشئة الليل هي أشد وقعا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا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 فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر ربه كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك أعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وقائفة من الذين معك